وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ وَتَعِدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّكُمْ لَنْ تَسْمَعُوا تَوَدُّونَ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحفق الحق بكلماته ويقطع داب والكافي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم